الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته واعلموا ان ما بكم من نعمة فمن الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون أيها المسلمون إنه ما من اجتماع في هذه الدنيا إلا وسيصير إلى افتراق والدهر يكون تارة ذا فتح وتارة أخرى ذا إغلاق وما من تمام إلا وسيحول إلى زوال والزمن في دورانه يعد فرصة كبرى لايقاظ ذوي الفطنه في استثمار فرص الخير والنهل من مواردها والمدد بالسبب اليها مع حذر الانقطاع ولقد كنا بالامس القريب في حاله من الترقب والوله لبلوغ هذا الشهر المبارك وها نحن بهذا اليوم نقطع شطره بسجلات مطويه لا يدرى من الرابح فيها فيهنى ولا من الخاسر فيها فيعزى إنها قافلة العمل الصالح التي لا تتوقف رحالها بل هي ماضية دون التفات وليس حالها يقول يا باغي الخير الحق بركابنا أو لتكونن من القاعدين عباد الله إن من تأمل حالات فئام من الناس ليست بالقليلة ليأخذن العجب بلبه كل ما أخذ وإنه ليتساءل في دهشة وذهول أين هذه الفئام من استدراك خصائص الشهر المبارك ألم يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين أين هؤلاء من استثمار فرصة التصفيد هذه والتي لا تخلص الشياطين بسببها والتي لا تخلص الشياطين بسببها إلى ما تخلص في غيره ألا إن من امكر حيل الشيطان أن يركب في أفهام الناس لوثة القناعة بعدم وجوده في واقعهم بحيث تكون تصرفاتهم وتوجهاتهم في منأن شاسع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنه بمثل هذه اللوته يكون ضعاف النفوس لدى ذواتهم هاله من العصمة والحماية من ألعاب الشيطان ومكره فيقنعون أنفسهم بالاطمئنان على احوالهم واوضاعهم الرتيبه وانه ليس التمت ما يستدعي وأنه ليست ما يستدعي التصحيح والاصلاح لهم ولمجتمعهم او على اقل تقدير الاستجابه للنصح المنطلق من القلب المشفق والندير العريان في حين إن الواجب في حين ان الواجب على الجميع في هذا الشهر أن يجعلوا منه فرصة للميران على منازلة الشيطان ومراغمته أشد المراغمه لأن من قوي إيمانه بربه فلا جرم سيغلب الشيطان لأن كيد الشيطان كان ضعيفا وما أسرع ما يفر أمام القوي وصاحب العزيمة لأن التواصل في طاعة الله وذكره الدائم كفيل بالتخفيف من ثورة الشيطان ومن ثم تشخص احداث المؤمن المتقي تعجبا لما يرى من ضعف الشيطان امامه فلا يلبث ان يوقن انه انما كان مستسمنا ذا ورم ولا ادل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم للفاروق رضي الله عنه في الحديث المشهور والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فج والذي عليه إجماع الأمة قاطبة أن عمر رضي الله عنه لم يكن على شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولكنه كان ذا إيمان ويقين بالله وقوة في الحق ودحر للباطل والله الهادي إلى سواء الصراط أيها المسلمون لقد أكرم الله هذه الأمة في هذا الشهر المبارك باجتماع نوعي العبادة فيه بمكاثرة لا تظهر في غيره وذلك من خلال, من خلال الاكثار من دعاء العبادة ودعاء المسألة إذ يتمثل دعاء العبادة في الاكثار من الصلاة والصوم وقراءة القرآن والصدقة والذكر وهذه الطاعات كلها تتكاثر في رمضان وهي في الحقيقة دعاء من المرء بلسان الحال أن يغفر الله له ويتقبل منه ويجيره من عذابه ويتمثل دعاء المساله في الدعاء المشهور في القنوت وعند الفطر وبين الأذان والإقامة وسائر الدعاء في سائر الأوقات وهذا كله فضل من الله ونعمه فهنيئا لمن رزقه الله الاغتنام والتمام وخيبة لمن سبقه المؤمنون وتجاوزه المخلصون وهو لا يزال أسير هواه طريح وسادته إن الأمة أحوج ما تكون إلى الدعاء بنوعيه في هذا الشهر لأن واقعها يمر بأعاصير وزوابع تقذف بها ذات اليمين وذات الشمال إنها تتلقى الضربات تلو الضربات ويأتيها الموت من كل مكان وما هي بميته وإن واقعها ليزري بها في حال ليس لها من دون الله كاشفة وهنا, وهنا مكمن السر في اللجوء إلى الله وارتقى لطفه ورفع أكف الضراعة إلى العزيز الغفار أن يصلح أحوال المسلمين ويلم شعثهم ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما شق عليه ما راه من طغيان صناديد قريش واعلانها العداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فتوجه الى الله يوم بدر في رمضان واحيا ليله فكان يلظ بالحي القيوم قائلا اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض ويرفع يديه الى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه بابي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فلم, ير فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بعد الدعاء بصدق وإخلاص ويقين بالإجابة إلا والملائكة تنزل مددا تقاتل في صفوف المسلمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها يفرحون بهذا النصر الجميل ويرفعون ايديهم الى السماء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارعين الى المولى عز وجل ان ينصرهم على اعدائهم قائلين في حرقه والم مما يصيبهم اللهم اننا ننشدك عهدك ووعدك الذي وعدتنا ان على المسلمين بعامه في هذا الشهر المبارك ان يوطدوا انفسهم على تحقيق الصله بالله واحسان اللجوء اليه فهو الذي يقضي ولا يقضى عليه وهو الذي يكرم عباده بالتنزل في ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له بيد ان كثيرا من المسلمين مع هذه الفرص لفي حاله من اليأس والقنوط بسبب استبطاء الإجابة والنظر بالعين الباصره بأن واقع الأمة يزداد سوءا يوما بعد يوم ويترامى شررا كالقصر غير أن الأمر الذي ينبغي أن نؤكده هو أن الاستجابة الدعاء موانع ينبغي أن تقلع عنها أمة الإسلام حتى يتحقق لها ما تصبو إليه فمن تلك الموانع ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او اهمالهما او الاستحياء فيهما لما روى الترمذي وابو داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا بالمعروف ولا عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ومن تلك الموانع عباد الله المطعم الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يمد يديه في السفر أشعة أغبر يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم ومن الموانع أيضا استعجال الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي راه البخاري ومسلم ولربما لم يستجب الدعاء لكونه منبثقا من شفاه الداعين غير مقترن بالقلب اقتران الماء والهواء بالروح لان اللسان ترجمان القلب وبريده فالدعاء باللسان والقلب غافل لاهن انما هو قليل الجدوى او عديمها فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه رواه الحاكم والترمذي وحسنه دخل أهل البصرة على إبراهيم بن أدهم وقال له ما لنا منذ دهر ندعو فلا يستجاب لنا فقال يا أهل البصرة ماتت قلوبكم ماتت قلوبكم في عشرة أشياء فكيف يستجاب لكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه وقرأتم القرآن فلم تعملوا به وادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه وتقولون إنكم امه محمد صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها وادعيتم النجاة من النار ورميتم أنفسكم فيها وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له وانشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم وأضلتكم نعمة الله ولم تشكروه ودفنتم موتاكم ولم تتعيذوا ألا فاتقوا الله مع عشر المسلمين وأكثروا من اللجوء إلى الله والتضرع إليه بقلب صادق ورغبة جامحة فهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أم من يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ا مع, مع الله قليلا ما تذكرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أنه قد اضلتكم عشر مباركات عشر فيها من الخير والبركة ما ليس في غيرها فيها ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم إنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم إنها ليلة العمل فيها خير من عمل ثلاثة وثمانين عاما إنها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بسم الله الرحمن الرحيم إن أزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر انه ليكثر تنزل الملائكه في هذه الليله لكثره بركتها واما قيام الروح فيها فقيل انه جبريل عليه السلام وقيل هم ضرب من الملائكه وهذه الليله عباد الله ينبغي الاجتهاد في موافقتها في العشر الاواخر والاكثار فيها من الطاعه والذكر والدعاء ويسن ان يقول المرء فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لما روى الامام احمد واصحاب السنن عن عائشه رضي الله عنها ثم علم يا رعاكم الله ان الاجتهاد في هذه العشر ينبغي ان يعمر بالصدق والاخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاعتكاف فيها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشر الاواخر حتى مات كما في الصحيحين وغيرهما ثم ان هذا الاجتهاد ينبغي الا ينقص ينبغي الا ينقص بالتكلف والتنطع في محاولة معرفة هذه الليلة من خلال تتبع ما يروى من الآثار في اماراتها أو ما يروج كل عام من قبل بعض المعبرين أو الرائيين لها في المنامات والتي لا ينبني عليها حكم شرعي كما ذكر ذلك النووي والشاطبي وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد راها في المنام وانسيها ولا ينبغي الالتفات الى ما يحتج به بعض المعبرين بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لاصحابه ارى رؤياكم قد تواضعت لان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم حق وما يقوله حق مؤيد بالوحي دون غيره ثم ان تداول الرؤى بين الناس ثم إن تداول الرؤى بين الناس عن ليلة القدر يعد من إضاعة الوقت ومن داخل الشيطان ليفسد عليهم هممهم فتتقاصر عن قيام بقية الليالي والصحيح المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن لأحد أن يحدد ليلة القدر أن يحدد ليلة القدر قبل وقوعها بل إنها رفعت إلى يوم القيامة فلا يستطيع أحد أن يعينها كائنا من كان لا معبرا ولا وليا ولا صالحا ولا عالما فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح رجلان فلان وفلان فرفعت فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتميسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وهنا مكمن الحكمة عباد الله في إخفائها ليجتهد طلابها في ابتغائها في جميع العشر ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر لعله يوافقها ثم لتعلموا أن أصح ما ورد في أمارة تلك الليلة بعد انتهائها ما رواه مسلم في صحيحه أن أبي بن كعب ذكر أن أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاء لها وهذا يحتمل أن يكون اجتهادا منه رضي الله عنه ويحتمل أن يكون خاصا بليلة القدر التي وافقوها في ذلك الزمن والعلم عند الله تعالى ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وبادروا بالأعمال قبل فواتها وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وتن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أَيُّهَا المؤمنون فقال جل وعلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صلوا عليه وسلّموا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على محمد وعلى آلِ محمد كما صليت على إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذ الأعداء اعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم, من القانطين. اللهم سقي رحمة لا سقي حذين ولا بلاء ولا غرق اللهم لتُحي به البلاد